ذكر البداوة في قلدي من زمان الطويل واشوف نفسي مناها علي ونيولها وابعتني شاما ما لدع السلسبي من هو عرفه في حق قطب ذكر <تصفيق> ذكرى البداوة زمان طويل واشوف نفسي مناها عليه وميولها ربعت نشامى شهامه لتعزمي من هو عرفهم يا حقك طلب تاوين ولاها ذكر البداوة في قلبي من زمان وأشوف نفسي مناه عليه وميولها ربعت نشام ما شهام ما لتعز عزمين من هو عرفهم يحقق طلبته وينولها. ولوه ترى كم علي حملها ما نتقل الصديق الوفي خف بحمولها او شوف برا وسيعا تحت عودان ضليل فالفيا في, في الجميلة ذيك وسهولها ولوه ترى كم ثقيل الصديق او شوف برا وشيع تجري الشعاف وامتلت بسيولها ذاك جوا غرامي يطرب لي علي لتمنى محبة طالب وصولها والمطر فيه يسكب نازلا باهمي هتجري الشعاب وامتلئت بيولها ذاك جو غرامي يطرب لي علي